السماء آية فظلت أعناقهم فظلت أعناقهم لها خابين وما يأتين من ذكر من الرحمان محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتين أباء ما كانوا به يستهزئون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 وإذ نادى ربك موسى أَلَّتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَتَقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَيِّ أن يُكَذِّبُونَ وَيَضِيقُ صَدِري وَلَا يَقْلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَهَوْنَ وَلَهُمْ عَلَيَّ دَبُو فَأَخَافُ أَيِّ يَقْتُلُونَ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 كنتم تعطلون قال لا ان اتخذت الهنا غيرنا اجعلنك من المسجونين قال اولا جئتك بشيء مبين قال فأت به ان كنتم من الصادقين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 إسرائيل، فأتبعهم مشرقين، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى.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 وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَاقِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَفْعُونَكُمْ أَوْ يَظْرُونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا أَبَا أَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ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 124. عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين 126. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم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 124. ثم دمرنا الآخرين 125. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين 126. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين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 وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبَالَ الَّتِي الأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَادِبِينَ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 Innehuv kan gudarbyrån gudom. Innehuv i det inte. Innehuv i det inte. Och det var fler av dem som är kristna. Och det är din Gud